وَيَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُطْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 وقال فرعون يا هم نبني لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطني إلى إله موسى وإني لا أظنه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 يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمى لسيئة فلا يجذاب إلا مثلها ومن عمى لصالح من ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك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 ان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد